اهلكم مشكورين نعم بالنسبه لتمشيه انا طالع على حبه المراجعه هي نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد اولا اعتذر على هذا التاخير بسبب ازدحام المواصلات طبعا الذي اخرنا هو الالتزام بالقاعده السابعه من يذكرنا بالقاعده السابعه احنا ذكرنا قاعده تتماشى مع سبب التاخير نعم سبب الناس المعاملات ايوه نعم بدعه نعم قلنا بان الزام الناس ببعض العوائد يعني بعض العادات وبعض المعاملات وجعل ذلك كالشرع المتبع فهذا بدعه وقلنا بأن الإلزام إذا كان لسبب معقول المعنى مثل الترتيبات قوانين المرور والترتيبات الإدارية وغير ذلك فهذا لا يعتبر من قبيل البدعه لأنه معقول المعنى أما إلزام الناس بشيء من العوائد ولا يعقل له معنى ففي هذه الحالة يكون بمثابة الشرع المتبع وبالتالي يكون طبعا فيه بعض الاخوه الحضور كأنهم يعني قد غادروا وكان رجاؤهم حتى لا تفوتهم القواعد أن يكون اليوم مراجعة فقط يعني من هنا إلى المغرب فنحاول أن نراجع معكم القواعد التي أخذناها طيب أمس كنا بدأنا بالقاعدة الخامسة أو السابعة نعم القاعدة السابعة من يذكرنا بها نعم ما شاء الله هذه التي ابتدانا بها طيب يعني من تهينا منه أو ما ابتدانا به المحاضرة السابقة كان سببا في تأخيرنا في هذه المحاضرة طيب القاعدة الثامنة طيب ذرائع البدعي ماذا ملحقة بها طيب من يشرح لنا هذه القاعدة ما معنى ذرائع البدع ملحقة بها دون تفصيل يعني أول شيء لما تسمع هذه القاعدة ما الذي يتبادر إلى ذهنك ذرائع البدع ملحقة بها نعم أحسنت يعني أي طريق يوصل الإنسان إلى بدعه فهذا الطريق لا بد أن يحكم عليه ماذا بالحظر وبالابتداع وضربنا لذلك أمثلة كثيرة من شرعنا الحنيف احيانا بعض الأشياء تكون مشروعة بل قد تكون مستحبة بل احيانا قد تكون واجبة فإذا أدت هذه الأمور المشروعة إلى بدعة أو إلى محرم حكمنا عليه ماذا تكون الأحكام أو الوسائل أو الأحكام او كما جاءت القاعدة التابع تابع وهذه قاعده عند الأصوليين أن التابع دائما يتبع ماذا القاعدة التي سبقته في الوصف وفي الحكم في كل شيء طيب ذكرنا بعض الشروط حتى نعتبر هذا الأمر ذريعة للبدع وبالتالي يحكم عليه ماذا بالتحريم وبالحضر وبالمنع يعني هل كل عمل نسلم للإنسان بأنه ذريعة للبدعة أم أنه لا بد أن تتوفر في ذلك شروط الجواب طيب من يعطينا الشرط الأول يعني أن يكون مفضيا إلى البدعة ما معنى مفضي إلى البدعة يعني أن يكون هذا السبب ليس متوهما، إنما سبباً سبب حقيقي يؤدي بالناس إلى البدعة على سبيل اليقين على سبيل الغالب ولا نحكم بأفراد المسائل وبكما يقال بعض النماذج وإنما لا يحكم على الشيء بأنه وسيلة البدعة إلا إذا جرت عوائد الناس واستقرأنا حال الناس ثم بعد ذلك ماذا نخرج بهذا الحكم لذلك فرق بين حكم العالم الذي صبر الواقع وصبر النصوص ونظر فيها وبين طالب العلم خصوصا إذا كان مبتدئا فالعالم إذا جاءته النازل من النوازل تجده يتانى لا يصر فيها حكم شرعي حتى تجتمع عنده القرائن وينظر في الأحوال وينظر للقواعد العامة ثم بعد ذلك ما يفتي وفق مقتضى الحال بينما تجي طالب العلم متسرع بمجرد ما تأتيه النازل يفتي وفق ظواهر النصوص وهذا هو الخطأ لأن الفتوى لابد بد أن تمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تنظير يعني جمع النصوص الشرعية والنظر فيها المرحلة الثانية ما يسمى بتحقيق المناط بمعنى انزال هذه الأدلة الشرعية على الواقع حتى ننظر هل هناك ضروره هل هناك حاجة لأن الضورات تبيح المحذورات هل هناك تأويل هل هناك جهل هل هي قاعدة عامة أم أنها أفراد وشواذ كل هذه الأمور قد تغيب عن كثير من طلبه العلم ولذلك قال أهل العلم إذا جاءت الفتنه وأقبلت ما الذي يعرفها ويعرف حكمها ويعرف ضرارها وخطرها من؟ العالم لأنه ينظر إلى المآلات ويجمع ويتأنى بينما يهلك فيها أكثر الناس ومنهم بعض طلبه العلم ولكنها إذا أدبرت وأهلكت من أهلكته عرفها كل واحد وهذا هو يعني الفرق بين العالم وبين غيره اذا قلنا الشرط الأول أن تكون مفضية إلى البدعة وحتى تكون مفضية للبدعة لا يمكن أن تكون مفضية للبدعة إلا إذا اجتمع فيها وصفان اثنان أول شيء تكون ظاهرة يعني البدعة الخلوات هذه لا يعتد بها هو أن إنسان أغلق بابه وابتدع بعض البدع أو كان بعض الأمور وسائل لبدعه في هذه لا يلتفت إليه ولكن إذا أظهر الشيء وخشي على الناس أنهم سوف يعتقدون في دين الله عز وجل ما ليس منه في تلك الحالة ماذا يأتي العالم ويصدر الفتوى بأن هذه ذريعة من يقول بأن هذا الشيء ذريعة فقط أهل العلم؟ الراسخون في العلم ليس زيد ولا فلان ولا عمر ولا علان الثاني ماذا قلنا المداوم عليها أن يداوم المرء عليها أما إذا فعلها مرة أو مرتين فهذا ماذا غير معتبر الشرط الثاني من يعطينا الشرط الثاني نعم, نعم. لا يترتب على اعتبار هذا الفعل ذريعة ومنع مفسد أعظم منه احيانا ابقاء الشيء على ما هو عليه هذا هو الأصل حتى لا تترتب على ذلك أو تتولد على ذلك مفاسد طبعا هذه قاعدة متبعة خصوصا في باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر نحاول أثناء المراجعة نعطي أشياء جديدة يعني حتى نجمع بين الأمرين طبعا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عليه لا يكون واجبا إلا إذا كان أو كانت إزالة المنكر لا تؤدي إلى منكر أعظم منه، بل إذا كانت يتولد عنها منكر مثله، فمقالة أكثر أهل العلم أنه يبقى على على حاله، ولا يغير المنكر إذا إذا استبدل بماذا، بشيء مشروع أو على الأقل. قلت درجة هذا المنكر هذه القاعدة التي يسير عليها أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج وغيرهم فإنهم لا ينظرون إلى الآثار حتى ولو تولد عن إزالة الحاكم الظالم الجائر حتى ولو تولد على, على هذا سفك للدماء وتخريب للممتلكات فعندهم ماذا الغاية تبرر الوسيلة بينما اهل السنه والجماعه وهذا الذي قرره غير واحد ممن الف وصنف في باب الامر معروف من المنكر وارجعوا ان شئتم الى احكام السلطانيه للماوردي والاحكام السلطانيه ايضا لأبي القاضي الفراء وايضا مراتب الحسبه لابن الاخوه وكلهم يعني يسيرون في فلك واحد أن المنكر لا يغير إلا إذا كان ماذا التغيير يؤدي إلى زواله أو إلى تقليله فقط أما إذا تولدت عليه منكرات أخرى أعظم فيبقى المنكر على حاله نفس الشيء هذه التي طبقناها في هذا الشرط إذا كان اعتبار هذا الأمر ذريع ومنعه يؤدي إلى مفسد أعظم منه فيبقى على حاله وضربا لذلك مثال في زخرفة المساجد والمصاحف وغيره طيب ما أدري يعني إذا, تريد إذا كانت عندكم رغم نواصل في المراجعة أم أننا نفتح مجال للأسئلة حول القواعد هذه من كان عنده نوع استفسار أو شيء من ذلك لأنه فيها رجاء كما أخبرني الشيخ محمد أنه كثير من الإخوة اللي كانوا حاضرين يعني حتى لا تفعلون لأنه هذه القواعد مترابطة فإذا فاتت واحد يعني قاعدة أو قاعدتين يكون قد فاتته الفائدة العامة يعني أنا أقولها من الآن أن إنسان لا يمكن نعم نعم إنسان لا يمكن أن يخرج بفائدة في هذه الدورة العلمية إلا إذا حضرها من أولها إلى آخرها لأن هذه القواعد مثل العقد كل واحدة ماذا تتبع الأخرى ولا يمكن أن تطبق هذه القواعد إلا إذا الممت بها كلها الشاهد يعني هذه مراجعة سريعه بقيت فيه بعض بعض القواعد التي أخذناها أمس طيب طبعا هي فيه بعض القواعد المهمة التي بقيت معنا نحاول غدا وبعد غد طبعا التوقيت سوف يرجع إلى ما كان عليه أولا يكون بعد العصر لأنه اكثر من ساعة ونصف حتى وصلت إلى المسجد فيعني هذا يؤدي إلى إرهاق وتفويت مصالح فإن شاء الله من غد نرجعه بعد العصر يعني مثل ما كان في الأول نعم هذا سائل يقول قلتم في درس سابق ان الجهل يرفع التأثيم فمتى يعذر المرء بجهله نعم هذا ليس مقالتي وإنما هذا بنص التنزيل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما من كتاب الله عز وجل فكلكم تحفظون خواتم صورة البقرة وإن كانت قد جاءت بصيغة الدعاء ولكنه دعاء مستجاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والخطأ لا يكون إلا عن جهل فالجهل يرفع التأثيم ولا يرفع الحكم وسالني أحد الإخوة أمس هل يرفع الوصف عن المرتكب يعني مثلاً فلان ارتكب بدعة وهو جاهل ارتكب محرم وهو جاهل أول شيء لا يؤثم لا يؤاخذ الشيء الثاني الوصف وصف البدعة يبقى ماذا على ذلك الفعل ولكن ذلك الشخص هل يوصف بأنه مبتدع الجواب لا يوصف بأنه مبتدع لماذا؟ لأن البدع صنو الكفر كما أن الكفر أو الحكم على فلان وعلان بأنه قد كفر لا يكون بمجرد ارتكابه للكفر لا بد من شروط وانتفاء موانع من بين هذه الشروط من يعطينا شروط التكفير؟ الشرط الأول يعني فلان ارتكب فعلا من أفعال الكفر. هل نحكم عليه مباشرة بأنه كافر ونهدر دمه ونطبق عليه أحكام المرتدين نعم الشرط الأول ماذا المجاهره كيف المجاهرة يعني طبعا احنا لن نحكم عليه إلا إذا بلغنا أنه ماذا قد ارتكب هذا المنكر أو هذا الكفر ولكن الشرط الأول نعم إقامة الحجة أحسنت قبل أن تحكم على شخص بأنه كافر تقيم عليه الحجة وهل هناك فرق بين إقامة الحجة وبلوغ الحجة هل تكتفي فقط بإبلاغ فلان بالحجه الشرعية بأن الحكم الفلاني أو حكم الفعل الفلاني كفر مباشرة فتكون قد أقمت عليه الحجة أم أنه يشترط أن يفهم الحجة لا بد أن يفهم الحجة يعني مثلا أنت لو أن رجلا اعجميا ارتكب الكفر ثم جئته وقلت له يقول الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنت قد بلغت ماذا الحجة ولكنه لم يفهمها فعدم فهمه لا كماذا بمثابة ماذا بمثابة كانها كأنها لم تبلغ وبالتالي بعض الناس يخطئ حينما يظن بأن مجرد تبليغ الحجه هو اقامه للحجه لا لا يكون لا تكون الحجة قائمه الا إذا بلغت وفهمت تمام الشرط الثاني لا يكون ماذا الاستحلال طبعا انت دخلتنا في دهاليز طبعا الاستحلال ليس في كل شيء يعني في بعض طبعا القاعدة العامة في المكفرات أنها تكون ماذا مرتبطة بالاستحلال يعني يستحل القلب ذلك الأمر ولكن فيه بعض المسائل في شرعنا من إذا قام بها الإنسان لا ننظر هل استحل قلبه أم لا مثل الاستهزاء بالدين سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه كما نقال الشيخ السلام تيمية رحمه الله الإجماع والقاضي عياض أيضا نقل الإجماع في هذه المسألة وابن كثير نقل الإجماع والإمام القرطبي هذا أربع كلهم نقلوا الإجماع في هذه المسألة وابن العرب أيضا أنه ماذا لا يشترط استحلال القلب في الاستهزاء بالدين مجرد رجل يسب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء كافر كافر لذلك لو رأيت شاب أو غيره في الشارع يمشي ويكفر بالله عز وجل فقد كفر فإذا أردت أن تنصح قل لا أخي ادخل في الإسلام مرة ثانية والناس ماذا لا تلقي بالا طبعا نحن لا نصير نكفر في الناس ولكن نحن نذكر لكم ما هذا الحكم الشرعي اذا الاستحلال هذه مسألة غير الأمر الثاني الا يكون متاولا إنسان قد يكون متأول يظن أن هذا ليس بكفر وهو ماذا وهو كفر مثال ذلك من يعطينا شاهد من شواهد السيرة النبوية التي تأول فيها بعض الصحابة بعض أفراد الكفر ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم حديث مشهوره جدا نعم مشاية بن, بن زيد كيف ايوه نعم لماذا نعم نعم طيب لا احسنت ولكن هنا احنا نريد مثال لرجل ارتكب كفرا طبعا بن زيد لم يرتكب كفرا ولكنه متاول نعم سنت. هذه يعني مثال واضح جلي في السيرة النبوية طبعا في القصص وين كان أنا بالي كان في مثال آخر كان أوضح ولكن أنت جئت ايضا بهذه القصة ايضا ذلك الرجل الذي أنكر قدرة الله عز وجل وجحدها وإنكار قدرة الله عز وجل والشك فيها ماذا يعتبر كفر ولكن لجهله عذر وكان ماذا من أهل الجنة حادثة أخرى معاذ بن جبل لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود لغير الله ما هو ما هو حكمه كفر هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم على على معاذ بن جبل بالكفر لم يحكم عليه لماذا لأن معاذ جبل كان يجهل هذا الحكم قصص كثيرة دلائل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطفيل بن سخبر المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤي التي رآها فقال إنكم كنتم تقولون قولا وهذا القول كفر كان يمنعني الحياة أن أردكم طبعا لم يحكم النبي صلى الله عليه ماذا بالكفر وهو قولهم ما شاء الله وشاء رسوله أو ما شاء الله وشاء محمد فهذا كفر خصوصا إذا اعتقد الإنسان ماذا الـ الـ كما يقال المثليه بين أو بين الله عز وجل وبين نبيه صلى الله عليه ولكن لم يحكم عليهم. فالشاهد ماذا أن يكون من الشروط أن لا يكون متأولا فإذا كان متأولا للدليل أو الحكم لا يحكم عليه ماذا بالكفر أيضا من الشروط جماعه المسائل التكفير هذه من أعظم المسائل وبالتالي احنا نجد الآن في مجتمعنا الناس توزع بطاقات التكفير هذه مثل ما توزع ماذا الحلوة وما أنها ماذا مسائل الكفر من أعظم المسائل كيف تحكم على فلان؟ طبعا هذه الشروط التي نذكرها الآن هي نفس الشروط التي من خلالها يحكم على فلان أو علان بأنه مبتدع لأن كثير من الناس يقول لك فلان مبتدع فلان فيه يجيب لك كل الأوصاف قل يا أخي يعطيني شروط الحكم على الأعيان بالبدعة حتى تحكم على فلان بأنه مبتدع ما هي الشروط لا يعرف وما ذلك ماذا نازل في خلق الله عز وجل تبديعا وتفسيقا الشاهد من الشروط أيضا لا يكون مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لو إن إنسانا اكره طبعا الإكراه يدخل فيه أيضا الإغلاق شدة الغضب شدة الفرح وأيضا الإكراه ماذا؟ الإكراه الذي يكون ماذا بإكراه جسدي أو معنوي إنسان ماذا حطول السيف على رقبته أكفر بالعزه فيكفر في ففي هذه الحالة هل يحكم عليه بأنه قد كفر؟ لا أن هذا إكره لا بد ماذا من وجود القصد لذلك هنا تحضرني يعني قصة اللي الأعمش سليمان بن مهران الأعمش معروف كان رجل فيه دعابة كان رجل وهو من أئمة الحديث روى له أصحاب السنن والصحاح كلهم وكان كان شديدا يعني في التحديث ولكن كان فيه نوع دعابة يذكر مرة أنه أرسل ولدا له يعني هذا من نماذج دعابته فقال يا بني احضر يعني اشتري لنا حبلا قال يا أبتاه كم طوله قال ذراع أو ذراعين فأعطاه المال ثم جلس عنده قال, قال ما الذي يعني تنتظره قال يا أبتاه طوله ذراع وعرضه كم قال عرضه كعرض مصيبتي بك يعني هذا من يعني كان يذكر فيه حمق يعني ولده الشاهد أنه دخل في يوم الأيام مسجد مساجد البصرة فوجد قصاصا القصاص يعني معروفين ماذا بالكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع فوجد قاصا والآن عادت الظاهرة القصص وللأسف في كثير من الخطباء والوعاظ تجلس إلى الواعظ أو إلى الخطيب أو إلى المدرس من بداية درسي إلى آخر كلها قصص وليتها كانت قصص من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من سيرة السلف كلها ماذا ذهبت إلى أمريكا ورجعت إلى اليابان ودخلت والناس تحب القصص وتحب أيضا القصص هناك فرق بين القصص والقصص صح ولا لا؟ هذا سألتنا سؤال مرة في أحد الدروس ولم يصني حتى واحد مسكين يعني يائس أرسل لي إيميل يقول يا شيخ لم أجد جوابا فليتك يعني تعطينا الله طبعا أنا أبخي السؤال حتى ماذا تفتش ارجعوا إلى كلام شيخ السامتيمي في المجموع تجدون الجواب الشاهد فوجد قاصا يحدث الناس فقال ان إسرافيل الموكل الملك الموكل اليه النفخ في الصور قد خلق الله عز وجل له مئة لسان وما أدري كم لهات وعنده ماذا ينفخ في الصور ثلاث مرات المهم جاب حديث مختلق قال فلم أتمالك نفسي فخففت الصلاة حتى أنكر عليه قال فجئت فقلت يا أخي اتق الله إنما هما نفختان ذكاهم الله عز وجل في كتابه قال فنزل علي سبا وشتما قال ثم اجتمع علي أهل المسجد تعرف القصاص فيهم فتنة يجلبون الناس إليهم قال فأوسعوني ضربا بالنعال والجريد قال فلم يتركوني حتى حلفت لهم بالأيمان حلف بالله عز وجل أن الله قد خلق لاسرافيل ألف لسان وأنه ينفخ في الصور ثلاثين نفخه حتى تطلقون طبعا هذا الكلام كفر ولكنه كان ماذا على سبيل الاكراه الشاهد أن من شروط التكفير والتبديع ماذا لا يكون الإنسان ملجا ولا مكره. هذه ماذا بعض بعض شروط التكفير نرجع إلى السؤال فمتى يعذر المرء بجهله طبعا ما دام جاهلا ولم يفرط في العلم لأن الجهل, الجهل لا يسلم له بالجهل يعني مثل لو أن إنسان جاءنا وقال يا جماعه أنا اجهل الوضوء كيف اتوضا فهل اعذر إذا صليت بغير وضوء او وضوء غير تام نقول لا تعذر لماذا لأن الوضوء تستطيع أي واحد تسأله يريد كيف والله فأنت فرغت فالجاهل متى يعذر بجهله إذا لم يفرط في, ماذا في معرفة الحكم أما إذا بدغ بدل الوسع أو كان حديث عهد بإسلام أو نحو ذلك ففي هذا الحاله يكون معذورا بجهله أيضا يستثلى من ذلك ما هو معلوم من الدين بالضورة فالان فرض الصلاه يعلمه الخاص والعام جيناش واحد يقول انا ما كنت اعلم ان الصلاه واجبه الان الغيبه يعرفه العام والخاص فلا يتحجج شخص بانه يجهل حكم الغيبه هذا هو الاصل في الجنه نعم نعود شيء مساله عز نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم نحن قلنا لا شوف الآن قلنا من سب الله عز وجل أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم نعم حتى ولو لم يستحل حتى لو لو يستحل لم يقول أنا ماذا أستحل السب وأعلم أن ما معنى الاستحلال معناه أنك ماذا تنفي الحرمة والتأثيم وتنفي الحكم الشرعي عن هذا الفعل فشخص مثلا يسب الله عز وجل وهو مقر بأن, بأن هذا كفر وأيضا يقول لك يا أخي انا لم أقصد إهانة الذات الإلهية وإهانة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ولكنه في حالة الإغلاق طبعا الإغلاق العلماء اختلفوا فيه حتى شخص سامتيمية فصل في الصارم المسلول على شاتم الرسول فصل في هذه المسألة فأكثر أهل العلم اعتبروا الاغلاق عذرا يرفع ماذا الحكم الشرعي يعني إنسان مثلا يزعف يعني كما يقال إلى درجة لا يعرف ولا يميز بين الصبح والمساء وبين الليل والنهار وهل هو داخل المسجد أو خارجه ثم لا يسب ويتطاول على ذات الله عز وجل بعض أهل العلم ذكر بأنه ماذا يرفع عنه وهذا أيدها القاضي عياض أيضا في كتاب الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لك ابن القيم رحمه الله تعالى عليه قال هذا ما فيه ظهر على فيه لو لم يكن مستهزئا في داخله بالله عز وجل لما تطاول في حال الإغلاق قال لماذا في حال الإغلاق لا يسب الرجل أباه أو أمه؟ لماذا يتطاول على ذات الالهيه وعلى الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ماذا خبيئة فاسدة في قلبه والامر يبقى يعني فيه تفصيل ويعني فيه خلاف بين أهل العلم طبعا اكثر من وجد يعني فصل في هذه المسألة القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه بل اتى بما لم ياتي به شيخ رسام تيميه في كتاب الصارم المسلول على تو السعيه. فقد جعل التلفظ بالكفر على اربعه مقامات حكايه الكفر او السب يعني لو ان انسان قال فيه رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم كذا او سب الله عز وجل كذا ثم حكى لنا طريقه السب هل يكفر هذه باجماع اهل العلم انه لا يكفر لانه ماذا لم يقصده ويحكي فقط الثاني ذكر إذا كان متعوداً أو غير متعود إذا كان أثر عنه دائما السب سب الله عز وجل سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمه غير حكم مال من تلفظ بالسب مرة واحدة أو المرة الأولى نعم استهزاء هل نعم أكيد الاستهزاء لفظ عام من, خ... من أخص أفراده السب يعني أنت الآن الاستهزاء قد يكون باللسان بالسب الصراح أو بالانتقاص قد يكون بالإشارة أنت إذا أردت تستهزئ بشخص ربما ماذا؟ كما قال الله عز وجل ينغضون إليك رؤوسهم يعني أحيانا بعض الحركات فيها ماذا؟ فيها استهزاء النظرات أيضا فيها استهزاء وأيضا بعض الأفعال أيضا فيها استهزاء بل الآن ظهرا لون جديد من الاستهزاء وهو الرسومات الآن إحيانا الرسم يكون أبلغ ماذا من القول فالاستهزاء لا يشترط أن يكون سبا فقط فإنما هو عام لكل ما إذا قيل أو فعل بفرد من أفراد الناس لأعتبره استهزاء فهو في حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى هذا السؤال طيب في حالة ما إذا كانت المرأة عاملة والله كل النساء عاملات يعني إما في بيوتهن أو خارج بيوتهن ما حكم تأخير صلاتها عن وقتها إذا كان المقصود تأخيرها حتى تخرج عن وقتها كأن تؤخر الظهر إلى أن يخرج مثلا لأن الظهر والعصر وقتهما مشترك يعني ممكن أنها تجمع بين الظهر والعصر إذا رجعت إلى بيتها طبعا قبل أن يدخل المغرب ولكن لو أخرت الظهر إلى بعد المغرب هذا لا يجوز ولا يعتبر العمل في هذه الحالة حجة لتأخيرها للصلاة الحمد لله في الصلاة والسلام والسلام إن شاء الله هذا سيد من الأسئلة حاول أن نجيب عن بعضها طبعا هذا سائل يسأل هل, هل من يستهزئ بالدين بالقصص مثل الحكايات التي تداولها الناس وفيها استهزاء بالدين لا شك الحكايات النكت النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، وجاء في حديث آخر أن شر الناس من يكذب الكذبة ماذا ليضحك الناس؟ فبعض الناس لا يجد إلا دين الله عز وجل، فيجعله مادة للنكت، بل هذا من أقبح الاستهزاء، لأنه استهزاء مع استخفاف. لذلك الله عز وجل لما حكى مقالة المنافقين. كان ماذا واقع حالهم أنهم كانوا يتندرون النكت بماذا بأحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقالوا كما جاء في صحيح البخاري ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب ولا أجبن عند اللقاء فنزل فيهم قول الله عز وجل قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني نستهزئ نكت قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاشد ما يكون الاستهزاء بالدين إذا ماذا اذا اقترنا مع النكت والعياذ بالله هل السبح من البدع وفي أي قاعده تندرج من يقول بأن السبح بدعه تبدعون السبحة طبعا السبحة ليست من البدع وإنما هي المسائل الاجتهاديه لماذا؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية كان يعقد التسبيح بيده وورد عن بعض الصحابة ماذا؟ الإنكار عبد الله بن سعود وغيره الإنكار على من؟ ولكن يوجد من أهل العلم من أفتى بجواز السبحة ولذلك اعتبرها أهل العلم من المسائل الاجتهاديه ما معنى المسألة الاجتهاديه المسألة الاجتهاديه إذا ما كانش فيها نص قاطع وكان ماذا يمكن أو ورد فيها خلاف لأهل العلم معتبر وبالتالي السبحة فيه من أفتى بجوازها قال خصوصا إذا كان الإنسان يغيب عنه ماذا العد أو لم يعتقد الفضيله ماذا في هذه السبحة طبعا قالوا مع الجواز ولكن تفوته الفضيلة وهو أن كما جاء في الحديث أن هذه الأنامل ماذا مستنطقات الله عز وجل يوم القيامة ماذا ينطقهن فيشهدن به بأن فلان كان يسبح بهن ولكن التسبيح بالسبحه لا نعتبره بدعة ولكن نقول الأفضل للإنسان والاولى أن يسبح بيده هذا هو الأفضل ومن سبح بالسبحه وأخذ بقول عالم فلا ننكر عليه لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد يقول أحسن الله إليكم ما حكم تخصيص أو إفراد دعاء القنود في صلاة الصبح مع المداومة على ذلك وهل يعتبر هذا من قبيل ابتداء في الدين لا ليس بدعة يا جماعة يعني الآن هذا أيضا يدخل مسائل الاجتهاد لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فذهب الشافعية وكثير من المالكيه إلى استحباب دعاء القنود في الصبح طبعا الإمام مالك رأى أن يكون قبل الركوع والإمام الشافعي ماذا رأى أن يكون بعد الركوع؟ وهذه واعتمد على حديث حديث رواه الإمام البيهقي في سناني وإن كان الحديث ضعيف هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الصبح ماذا حتى مات صلواته ربي وسلامه عليه طبعا هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن عمل به بعض أهل العلم الشاهد أنه ماذا أن هذه لا تدخل في باب الابتداء وإنما في باب المسائل الاجتهادية وإن كان الصواب والحق أن ماذا أن القنود في الصبح على نوعين إذا كان قنود للنوازل يعني مثلا جاءت مصيبة للمسلمين مصيبة عامة فللإنسان ماذا أو الإمام أن يقند دون تخصيص صلاة الفجر يقند في الفجر في الظهر في العصر والثاني ماذا أن يقندتا من باب ماذا التعبد لله عز وجل والمداومه على المداومه على ذلك فنقول هذا مرجوح والراجح ماذا أنه لا يقنت في صلاه الصبح طبعا ومن قنت لا نحكم عليه ماذا بأنه قد ابتدع لأن هذه مسألة اجتهادية وفيها أقوال أهل العلم يعني ذكرنا لكم مذهب مالك ومذهب الشافعي ولهم في ذلك دليل وإن كان دليل ضعيف نعم يقول هذا ذكرتم مثالا بالأمس بأن صيام الدهر غلو في الدين علم بأن كثير من السلف يفعلون ذلك كيف يمكننا أن نجمع بين ذلك سبحان الله أتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحفظ قول الحديث المشهور لما جاءه أو جاء ثلاث نفر يسألون عن عبادته في بيته من بيوته؟ فقال أحدهم أما أنا فاصوم الظهر. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور أيضا أنه ماذا لما تزوج؟ هجر زوجته فكانت تكثر الشكاية منه فلما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف هو صومك قال أصوم كل يوم قال لا تفعل ثم ماذا ما زال معه إلى أن قال له ماذا صم صيام داود صيام يوم وإفطار يوم إذن لا نعارض حديثا صحيح بفعل بعض الصحابة بعض السلف طبعا ممكن أن نخرج نقول السلف رحمه الله تعالى عليهم قد فعلوا ذلك ربما ماذا متأولين أو زيادة في الاجتهاد ولكن لا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غلو في الدين هذا ماذا غلو في الدين أظن في هذا القدر الكفاية قامة الصلاة كم مضع الآذان عشر دقائق نعم اذا هذا وموعدنا ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل بعد العصر مباشرة حتى نكمل القواعد والاسئله هذه الباقيه يعني اتركها عندي وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب